والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتوى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحما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 لهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزل مباركا وأنت خير المنزلين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 افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وأترفناهم, واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَجُو فِي قَضِيعَنِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 لقد وعدنا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هذا مِنْ قبل إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فأوخر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قَالَا إِنَّا بِلِسْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا قَلَقْنَاكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ